أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إن فسوفتعلمون من يأتيه عذاب يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عليه عذاب مقيم من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم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 وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ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 قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْا ظلموا ما في الأرض جميعهم ومثله معه لفتدو به لفتدو به من سوء العذاب يوم القيامة وبدلهم من الله ما لم يكونوا يحسبون.